بسم الله الرحمن الرحيم 122. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا 124. نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم من 126. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 128. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا 129. لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب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 من فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وزكاتا وكانت تقيا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 114. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 115. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 124. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا 125. قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا 126. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لنبي 117. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 119. فأجاءها المقاض إلى جذع النخلة 113. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 114. فناداها من تحتها ألا تحزني 115. قد جعل ربك تحتك سريا 116. وهزي إليك بجذع تساقط عليك رطبا 114. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 115. فأتت به قومها تحمله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 يَا رَبُّ اللهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا 124. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 125. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن 119. وإنما يقول له كن فيكون 110. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 111. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 نا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يُرى 116. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراقا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 124. وأنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 126. وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ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 جانب الطور الايمن وقربنا هنا جيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملها مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هلينا وجد بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروس الجدوى وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء.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 124. هل تعلم له سميا 125. ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا 126. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم ما نحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن زعما من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا، ثم لنحن نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلييا وإن منكم. 124. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 125. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيرا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 العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما رد أفرعيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما نو وولدا أطلع الغيب أم التخذين دار رحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة 114. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 115. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا 116. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا نَسْلُ الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعِدُّ لَهُمْ عَذَابَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا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 111. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 112. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 113. لقد أحصاهم وعدهم عدا 117. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 118. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا 119. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 121. وتنذر به قوما لدا 122. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا